مانعتهم حصونهم من الله فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار ولولا كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الاخره عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله وَمِنْ يُشَاقِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمه على اصولها فباذن الله وليخزي الفاسقين وما افاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب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 الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون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 ربنا إنك رؤوف رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب